قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَرِينَ بلى إن الله علم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب نفي ذا فناب سموا والمتكبرين Thank <laughs> you. كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَنَّهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ma